الله في أحوال الانتقاد من الطهارة المائية إلى الطهارة السرابية مبيحات معنى هذا المباحات التيمم إننا لابد للإنسان قبل أن يتيمم من عنه يتحقق من عنه لا يضره الماء فعن هذا التحقق لا يقبل إلا إذا بذل كل جهده في الحال الذي يتوضى وهذا الجهد قلنا عنه يتمثل عنه أولا يعسهم الرياح ويتمي تغضى في ثانيا إلى ماهو نفع ذاك يتمي دفكي الماء إلى ماهو نفع ذاك يتمي تنشفه ينبضى من الشفعه يتمي ومنين يغسل عضو ينشف إلى ما نفع ذاك يتمي دهن أعضاء سابق الغسل بالكامل خايف من برض ما يغسل إلى عاد فيه يدد يوجه يغسل أعضاء الأخرين ويمسح إليه هو إلى عاد جرح إليه كبير هذا يمسح إليه ولعاد ما يجي يغسل من الأعضاء يكون شوية ما هو لاحق نص أعضاء الوضوء والأخر ما يجي يغسره واللي اللي قاله عنه يجمع بين التيممي والوضوء معناه يغسل لك اللي قد يغسل وينسح إلى الأخر في حال عاد اللي ماسح عليه أكثر من ذاك اللي اللواصل يعود يجمع بين الماء والترابي يغسل لك اللي قد يغسل وينسح الأخر ويتيمن بعد ذلك بهاش به اللي أي قدر لا أقدر أن يعدلها ما يجي بيتركه لين يفوت يعيش عنده كامل حد إنه عود يجي يتيمن حاله هذا كامل لا نستوى على الله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان يكون لكن اللي يجي يطير إحنا قلنا عنه يا الله يمشي في التميات لين يشبر الماء ويتبضع هذا الله بشرط عود لا يرهقه معناها ما هم ما يوربي ولا ولا يثوت له أمر محتاج له في دينه والله دينيته أما العادل اللي هو يرهقه معناه يكلفه تعب شديد والله مرض والله عاجز عنه إيكسا يعود ثاقط وتعود كلا واللي هو العاجز دائما ما علي إيسا على حرج ولا على المريض حرج ولا على العرج حرج حتى العاجز دائما ساقط عنه ذاك اللي كان مطالب ليه وشابر عجره وذوابه لا لله الله نفسي الله أسعها تغريرات الإنسان دائما في هذه المسائل المتعلقة بالدين يعرف عنه هو هو محاسب نفسه الناس ما تقول له ويا شو شو ولا لا يدفع غدا واليوم حد إنه في الدنيا وما ضد تصرف ما يلطيه على الحجة يكون حجة يعرف عنه لا يقول بين يدي الله يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من الله القلب الثني ذاك الوقت اللي لا يتعود تشبع عليه أيضًا. ويشهد عليه كراع وتشهد عليه الشعر ويشهد عليه الحصة التراد وطيات اللي خالد مفوق والخصيات اللي يشهد عليه وتشهد عليه العبادة اللي عدل يا كانوا عدلها آجسا والله عدلها قادرا مفرطا هذا يضطر الإنسان دائما يطرحه أمامه وحاسد نفسه من يعدلها عرف عن الله تبارك وتعالى لا يكلفه إلا طاقته إذا غرب الطاقة طالب وبعده يبذلها ماذا يودي فراض اللي فراض عليه ويجيه يحاسب ويعطيه ثوابه الماء العاد اللي هو قصر ويعرص فيما بينه وبين بين النفسي عنه مقصر يعرف عنه بعد له المسائل يقف موقف ما لا ينفع فيه شلال يتنقبل منه حش باطل له العبادة لا يتنطرح له صور التباكية والوقت اللي كان يعدلها وقد درجت المرض اللي فيه وقد اللاحق هو من القوة هذا لا ينطرح له بعد ويشدعيه محده له في الدنيا وإن ضاي تصرفه واحتجالاته هذه الشهود اللي يبذل في المعيشة ويبذل في الدنيا ويبذل في غايات الآخرين يبذل هو فاشنة الجراسة يوم القيامتي ما يجي مقصرة في الشيء لا يتوب إليه كذبة فيه أنا مريض بغير هو في الحقيقة ما هو مريض والناس ما تنفع وهذا هو معنى هذا المذج اللي شائع عند الناس يقول المرأة وفقيه نفسه وفاهمتها الشي ما هو فقيه نفسه الناس ما سعنه معناها عنه أخبره هو الحكمه بغيرها الحكم بغير فضعه الله تبارك وتعالى وضحه القرآن والسنة وضحه النصوف لغير المرء أخضر هو الطاقته ذقيه نفسه معناها أخضر هو فلاك اللي قد هو يرحز طاقته بيه اللي ما خارج حدي قد هو لغير هو لا يخل نفسه لكن اللي قد ترحق طاقته ما له محد المقاب قال له عنه بعض العذنين وكلي وقد كانوا يدعونا إلى السجود يهم السالمون أراه بعد يحمر ذاك اليوم اللي لا نو لا مولا يصلي اللي ممكن اللي كانوا يفرض تغسله ويعدلوها ماهي كاملة الشروف هي كاملة هم لهي كاملة الأركان هما هما الله يوقفوا بالمحشر وذي للناس كاملة عن تسجوا وتسجوا كاملة ويبقوا هما يغلبهم من ثناء واخرهم يعود الظهر ما تلافي يسلك والمعاقل ما تلاوي من ثناء والرقبة ما تلافي تنثناء إن قال هذا شم همارنا إن قال لهم أماركم أم كنتم تدعونا إلى السجود وانتم سالمون إذ الصلاة تضعون إلى السجود فلا تستطيع ولذلك ينصط عليه الآية كما يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة نبصارهم ترهقهم لله وقد كانوا يدعون إلى السجود ومثالما كان إن قال لهم تعالوا صلوا مصحا والظهور لجني المفلكين والمعاذب لجني والكرش ملانا من خار ملانا والعينين مفتحة والأذنين إن قال لهم تعالوا سجدوا يباك لا يتنبن بعض الجدار السجود يغلبهم إذا معناها عن أصلة جه الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بشيء للصلاة لا إنما أمرنا لإقامة الصلاة وصف العباد المتقين الله راه جنات عدن عنهم يقيمون الصلاة وقال عن ما وصف الإنسان بشيء للصلاة ولا أمر بشيء للصلاة وإنما ركان الخطاب والإخبار وكل عبارة كاملة إقامة الصلاة يقيمون الصلاة أقام الصلاة أقيم الصلاة من أقام الصلاة هذه جل جاتنا ما جاءنا فعل الصلاة معناها معناها حافظوا على شروطها وفرائضها، وعقوباتها وخشوعها وإلا معناها ما صلين هذا لابد منه وصل مولي من خطورتها اللي الإنسان يوم القيامة من يجي ويتا يحاسب الأول ما هو لا يقدم المعمال وخرج منين يشي بصلة واحدة مقبولة لا ينظر له في أعمال ولا يتسلكه من النار منين ما يشي بصلة مقبولة والله يشي نفرط فصلاته ما لا ينظر في صنع ولا في سكاث ولا في حج ولا في صدقة ولا في بروض ولا في أي عمل بل ينشمع ذاكام وينضرب به على الوجه وينضح وهو في النار وهو عمل شاهد عليه بسبب أن نفرطه في الصلاة ولذلك هي صنية صيلة لأنها هي الصيلة بين العبد وربيه وأول ما ينظر فيه من الأعمال هي فإن قم قبلت, قُبلت سائر الأعمال ويواشر عليها وسنعطاله وإن لا ينظر بها على الوجه يلقاه وهي في النعو وصل الشرط هذا والطهارة الحدث معناها عن هذا الوضوء وهذا التيمم خطير التيمم شعله الله رخصة وجعل طهارة كتابية صحيحة واجب واجب فعله واجب أصل به ولكن الحادث عنه أن الإنسان عاد عاجز عن الماء عاجز يعرف طو فيما بينه وبين الله عنا عاجز وإلا لا يكون يعرف عنه بعض مثال له زوج عن الرواة إذا خرجنا عن الموضوع قال فصل لخوف الضرر وعدم ما عوضني من الطهارة التيمم ما وفي حال أنك تيمم فصلة فلي التيمم فرضا فرض التيمم لا يفصل به من الفرائض إلا فرض واحد بغير بعد هذا الفرض يجي له ثلاثة معناها جاءت وراه ناسين يصليه توكل وإلى جاءت وراه ناس ما هيواجه عليه معناها ما يتعين عليه يصليها يصليه بلا سيمو بغير سيمو واحد ما, ما يصلي فيه إلا فرض واحد أو ما تتبعه من الناهيل هكما أنا أصلي فرضا واحدا وإن تصل جناسة بشرط شط عد ماي جناسة دي الجناسة عنده حالة عود واجب زاد متعني علي وأنا هو اللي علية شرط ولا نصليها يقصع واجب ولا نقد نصليها بالتياموم في فرض وخر لا نافل لا لا بد من لك ولا هذه العتلين تيامم لها وصليها يديش يلا وفي حالة عنها عنده واحد وخر مصلي عليها ما هو أنا هو اللي واجب هو مصلي إمام وأنا مصلي وراه نصليها بالتياموم اللي صلي فيه الفرض يهديه أكم عن وصي فرضا واحدا، وإن تصل جنازة وسنة به، يحيل معناها جنازة يصار السنة بالفرض، وجالس للإبتذان. قال عن السيموم، عمل شايز في علوه لما في له إبتذاء معناها عن المدفأة مع التكم والتيمم مريض، وفقد الماء، ووضع المريض نقول، فقد الماء عمانا قائلينه نقول عن المريض عاجز عن استعمال الماء للمرض. ان وجدوا ان تيمموا يصلي النافلة ابتداء معناه يبتدي الى التيمم ويصليها واللي هو الصحيح ما هو مريض يا عاجز عايز عن المذي فقده معناه ما هو راجل ما يتوضى ذي هذا لا يسمى من النافله ابتداء وإنما يترك عنه النافلة الين هو عذره يصلي الفريضة ويتيمم ويصلي الفريضة لكن تيمم صلى به الفرض قد يصلي مش من النافلة قد اللي بغى الفريضه غير ما يجوز له هو الصحيح على الماء يتيمم إياك الصلي النافلة لا تزيعه إذن عادر العاجز عنده حالتين عاجز لمرض والله عاجز لفقد الماء العاجز لمرض كان متوضي لكن اللي كان يتبظى له من خطره يتيممه غير باطل استيمم بعد ما هو لا يصلي به فرضي غير صلي الفرض اللي بغير عاها من النافلة والعاجز لفقد الماء يتيمم للفريضة غير الشموعة ولا يتيمم للنافلة ولا يتيمم, يتيمم للشموعة الجمعة عليها ان الناس صليه وتوف يتعاقبوا ويتمموا وفلوه والنافلة ما يقدر صليها ما هو العاد كان يصلي في رضا وفل وراها النافلة غير لا يبتديه التيموم للجمعة ولا للنافل للنافلة وشاث للنافل ابتدان ويستبيح به الفرض للجمعة حاضر الصحيح معناها حاضر الصحيح أنه يستبيح به التيموم الفرض غير الجمعة لا اللي تنقل والجمعة لا يستبيحوا هذه أيوة. التيمم الصمنية عرفنا حكمه وعرفنا ينتجهو لنا وعرفنا حالته لأي نشوفه فرائضه السننه ومندوباته ساده التيمم له فروض وهي الله ينعده قال فروضه مسحك وجهان أولاً إذن عاد فرائض التيمم تبدأ من عند النية أول شيء الله يعد هو النية وهذه نية التيمم خطيرة لذي نحن طابلنا عن الطهارة في الطرف على الحدثة وهو منين ينوى بالتيمم رفع الحدث راهو هو مازد شيء لأن التيمم لا يرفع الحدث وباش لا يجي ينوى إلى التتيمم يأبت عنده منين يضرب يديه في التراث يقول بسم الله بهاللي منذوقه وينوى في نفسه والله يقول بلسانه معانية بقلبه يقول نية استباحة الصلاة العاد اللي هو محجز نصاره كافيه لقال نية استباحة الصلاة تو بهاللي كامان عن هذا الحدث الأصغر وذلك هو الصغر درشه الحدث العادي اللي هو هناك برا لا بد من يقول لي استباحة من الحدث الكبير لغافل يخلق من عنه يقول لي ترى في الحدث لأن التيمم لا يعرف الحدث الحادث عنه قال لي ترى الحدث يصلي ولا هو تيمم ولا وحدين عنه ياض يناير عين صل الله صلي نيتي استباحة فرض صلاة الظهر وضى نية استباحة أداء فرض صلاة العصر قال وحدين عنه يستهباطل إلا قال نية استباحة أداء الصلاة به اللي هو ذاك الله هو الجل لا أداء أعرفك أنا ظهر أداء عصر إذن عنه لكمل وعنه يقول نية استباحة أداء صلاة كذا هذا هو اللي يقول غير قال كيف من اللي خطيرة خايفين تم حدين وفي فغرف الحدث هذا خطير ما ما يعود الرفاح هذه لا الصباح فرق إذا هروضهن نجي نجي الأول كذلك بضرب الأولاء معناها ضرب اليدين في التراب وهذا الأفضل عن نوع ضارب يديه ثنتين في تراب متقارب فيه وعامهم الثنتين هذا هو رياضة جه في الآية فتيممو صعيدا وتممو معناها أقصده والصعيد هو ما صعد على وجه الأرض من أجزائها طيبا عرفنا عنه كشكر لا يعود موسط ولا يعود من ولا يعود من لا ترابا صاعدا على وجه الأرض طاهرا نظيفا هذا هو اللي تحصل به الطهارة ولكن يسوى يعود هو حصب كيف الرمج ويسوى يعود حشرة ويسوى يعود سبخة من أرض هنا فيها لابد أننا منصالوا فيها لكن اللي صعد على وجه الأرض من أجزائها يعود ما فيه حاي ما فيه العداء ولا فيه لبع ولا فيه محار، ولا فيه شمسس ونضربه في هذه دينة قال لكمل عنهم يعود متناورات به اللي لا اللي يعدل النبي صلى الله عليه وسلم انه سيعلم الصحابة <تصفيق> قال لقد يضربهم من الساوتات منين يجب على اللي يقدر اللي يضرب فيها هذه وحدة يضربها كاملة ويمرغها هالين يعرف عنها مس التراب كاملة حتى يعودوا هالو الخطوطة اللي فيها يعرف عنهم مس التراب وعمتهم ويضرب الثاني ويضربها عن هذا ويزيقوا والله هو عنده حجر مولي ما رجع الرمل ولا يتمم على الحجر حجر صحيح تيمم فيه وطيب وزين ولا يخسر شيء إلا إنه منين عود عندنا هو الرملة تعوده بدل إنه الرملة, الرملة. حارس عنه لا يتعمم على على الص الحجر لا يبدل من هذه الحجرة يعممها على كل بشرة من ظاهريةه العص من عم يبقى من منيدو والله من ذبح تقطاعوا ما مست هذه الحجرة دائما وواسئل يدل خلاو منين يبغى يعمم الحجرة عليه عبد أنه يقيس وجهه ويعمم مسح وجهين يعرف عنه ما بقيت منه لمعة لا من عينيه ولا من تكامش وجهه ولا من أنزهه من ظاهر ولا من بين شفتيه ظاهر لأطبقهم هذا كامل يمسح إليه بهذه الطراب يلي هذا هو امتثار قول الله تعالى فتهممه صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم ثم يقيس لي دين والواجفة لا مسح لي يمسح للكوعي دره هذا عظيم الرسول يمتح إلين هذا هو الواجب والمسح على الوجه والمسح على اليدين كافيته الضربة الأولى من الوجه إذا عاد الواجب هو النية والضربة الأولى والمسح على الوجه عموما والمسح على اليدين لأن الكوعين كذلك عموماً ما يهني منه الأمام صحة كذلك من فرائب التيمم تصاله بالصلاة ما يعدل التيمم ويمشي لين الحق هم الدار حد النصالي ولا يعدل التيمم ويعدل شي من الأعمال لأخرى لا بل منين وفهم التيمم وشحارس الصلاة معنا عم فرائضه اتصاله بالصلاة وإلا فيبطل في به اللي هو يبطل هو الطول وشوه أو... الصخار قحالها تهون عيش من الناس يعدلها يعني الأسفل لا بدنا من رشعولها سابقا وصولها لكنا فيه نقولوا عن عيش من الناس يتيمم على الجداء النبي صلى الله عليه وسلم أثابت عنه تتيمم على جداري يغار الص... الجدار معناته الحيط بس هو وزر الجدار وزر الحيط اللي هو خارج ومن حيط مبني النبي صل الله عليه وسلم سلم على حائط ولكن إش ذاك الحائط هم ذيك الساعة يبنوا بالحجارة والطين ما فيهم صبغ ولا فيهم استموهم الأسبوع ولا عمل فيهم مكينة ولا شايفهم شىء سوى إنه هو ما هو التراب والماء هذا الجدار اللي ما شايفه استخاط التراب والماء قد حدث سلم عليه وأما جدار داخل تصنيع الأسمنت اللي فيه مزوب ومصنوع وقاد عليه المكاين ودي يعيل هذا ما يتواصل يتعامل به وشدار مسبوه فيه هذا فانسير هذا مول ما يطل حد يتعامل به لا يجي يتعامل عليه وبعد ذلك النادي بقى عنده التراب واحدة هالشدار يعطيه يتعامل على التراب ما يتعامل على الشدار طيب خارج حاله خراي واسير يشوفوا قاعد حد يضرب يديه في التراب غير من يضرب يديه يقوم يحكيكم بيناتهم حتى يمسح واحدة على واحدة وينفضهم حد أنه جسدهم وجهه هذا مخالف ما يتواسر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه أنه مرتين لي وعلموا الصحابته المرة ضرب يديهم وين ضربهم انزلهم بالشور اخضطها شيء واحدة من فوق حمارها ما هو بطنها هكذا من فوق اخضطها إذا خرجها كالعادتين تراب الطيح والمرة الثانية منين يضرب يديه في التراب صددهم شور ونفخهم نصخخ فيها واسر الحاج إياك الأعاد يمشي من الترابي الطائر وما يسرح الوجه وهذا هو قد اللي جاي من مس اليد الشيء قبل أن تصل إلى الوجه وإلا يعود منين رفعها من الترابي يقوم معين بيها وجهه وينصح عليه وقوم معين بيها يديه كذلك وينصح هذا هو اللي هو وأما هايك التحكيك الأخرى والنظره والتفصيقة والمس على كل شيء هذا حرام وتهاون دفصلة ومبطل للتيمم ولا يتواسع كيف تاك أمنادم ينسى روح أصباعه وعلى الحجرة وضعه التراب ويشهر وجهه ويخط على بليده منه آها آه هذا آه مات يمه هذا يموت لاعب وخائم ولاه بعد ما زال ينسأل عن هذا كيف تاك أمنادم يقوم وعود ويديه فيهم أخواته والله على الأقل خاتم كثيرا ما يشوفوه ويضرب يديه ويتيمه أراه هو مات يمه كيف تاك الساعة إلى عادل اللي ما يعرف عن الوجوب منتهي عند منين هنا يمسح العظم الرسل أما إلى هذا اللي يعرف عن اللي تحت أو مر في طغه كاتي يعرف عنه في النهار كهذا معهم عدله يسوي مستهزون دون لقات يغار يعظ إنسان يعرف عن أي حائل أي شيء يحول بين التراب وليدي والله الوش هذا مبطل اللي سيومون الخاتم الحرام سيومون عليهم مبطل له ما يدحدي يلومه وذاي الخاتم وراهم واحدين يزرعوا يقول هو بس وأنا حركت في يدي مستحث هذا حجوة ولكنها باطلة باطلة, باطلة بماذا؟ باطل به اللي مندرة كانوا قدويله من ضرب يدي في الترى ومسح على وجهه مندرة يكانوا لك الساعة ذاك اللي حاكم الخاتم صدعه يكانوا كردو عن وجهه ورده مسح على وجهه بالخاتم الوجه هواب هو قطعا عنه ذاك الخط اللي كردو أيده وخاد عليه الخاتم كامل خط طويل من وجهه عنه مشاعله الخاتم إذن عادت يمن من الفضل الفضل ما يو يمن به هذا غلط مواسيه وحدين يقول لك أنا حرفت هو بطلع لي كبير من مسحت على وجهه فيه اللي بقاتلوا مع خط طويل من لوجه خاضع ليه الخاتم على طوله هذا ما ماهن للطراف التخلف إذن عاد ما يمم إذن أي شي في لي واجب نزعه حتى يسمى هو ساعة ويسمى هو خاطف الأصلة ويسمى على الأوثار ويسمى هو أي شي هو واجب نزعه وما دمنا هون في قضية إيماية نقولوا عنه شم الناس تعرضوا وقالوا هو منسف وشي قال هو أحرى وشي قال هو تشبه بالكفاء هذا أنا ما نعرف بشي لا غادي لي فيشي أنا هو نقد نقول عنه أصله الطهارة به للأصل في الأشياء الطهارة ونقد نقول عنه هو وزينه والمرأة التي تسجن بكل شي كامل بايع غير بعد خالق الشمان قد يكون نقوله عنه ما دام على الأضوهر ما يصح الوضوء ولا يتيم به اللي هو حائر وغير ومعفوين عنه إلا يتيمت به تتيموها باطل وإلا يتوضوها باطل إلا عدف فهي تقدس من كل صلتك العلية ما تبقى له علام وتتوضى من دونه وضت يما من دونه أعراه لك الساعة حكمة غادي لهي شي تعوحوا بشيء فلو تتخلصينه غير بعد تعرض في واحدة دايرة على وفارها أنا ما أصحى حالك من التراب بالطراب يسوهي بالماء إذن قالوا وصلي فضاً واحداً وإن تصي شنافة وصنة به يصي وشاث لنه الكبن ويستبيح الفضل الجمعة حاضر صحيح فرضهم أصحك وجهان واليدين للكوعي والنِجِتُ نجبنها أول الضربتين اللي نحنها ملج ثم المبالات كذلك من فرائض التيمومي وجود فعيد قاهر معناه تراب فعده على وجرد من أجناسها <تصفيق> معناها على التيموم بعد على الحصارة لعينا شوفوا وحدين عادرو تلاعب وضرر من الشيطان اللي ما مش استراب له وتيم عليه التيم على الضرب نصبه ما تيم وتيمم لأصبع واحد هذا ما هو تيمم وتيمم بالأصباع فاتنحكوا على الأخرين هذا ما هو تيمم الناد بله يتيمم حقيقة نعدل ذلك اللي قال الله تبارك وتعالى لتيمموا فعيدا طرابا طيبا طهر ما فيه قشي لا داخل وشي ما فيه محار ولا كشكار ولا شي واخر فمسحوا بوجوهكم عامتني لما ما لما تبقى لما من ذو الإمام عليه وأيديكم كذلك كذلك اللي تقول بالعرب ليدكامل لمسحوا ليه ذاك اتفق عنه من عند عظم الرسوع للفوم كامل في الوفاق وفي الاصباع وفي داخل الاصباع وفي خارجهم وفي الكف تكامل ان قال الويد واشم للحكام إذن هذه هي فرائضه من الموالة صعيد طهره وفلها به ووقت الحضرة هذه وقت الحضرة شافه هو كفرض معناها عنه من فرائض السيموم ومن شروط صحته حضور الوقت غير قاع كيافه منه اتصاله بالصلاة الصلاة ما هي يسويش مرات الحجوق وحنا قلنا عنه هو واجب بعد اتصاله وبالصلاة معناها أنه مادم استوى الله معناه هتيمم غبيه الساعة الواحدة وقال هذا تيم ولا نصلي به الظهر جاء الحق عنه هذا ما أدرش هو ما يجي تيمم الصلمة مرات الحج و منين تيمم الهمول واجب عليه يوصل له التيمم معناها هذا اللي منهم من التيمم مش عارف فيها ما يجي خلاه منهم في فصله هون الصاع وهو قام القضية تيمه ولكن عاد راجع لنا القضية لغة اللي جويل خايف لعدي شك شك جاه أنه ساها وضع الماء مهم عنده ذا يقول عن عنفاق الماء هذا عنده فلف صوبه وراي يتكلم عليهم فاقد الماء يجي يعود يقانق منا يا يقانق ما هو طامع فيه وهذا الكلام نين يعذور الوقت يسياهم يصل ويجي يعود متردد معناها شك يجي يشبره ويجي ما يشبره ما قوة عنده يشبره من التسبر وهذا يصلي في وسط الوقت خط هني عن الوقت يخطأ اللي كانوا وسط الوقت طلق تجيء المي غير مي حني آخر الحالة الثالثة هو الراجي انا ملش في حد يجيء المي ف الله ربنا لا يسمح له هذا نسميه تحري نعود آخر وقت عدني نتجمع ذيك الساعة ونصلي لذلك قال هو آخره واللي هو الوقت اللي عاجبه آخره هو الراجي آيس فقط أوله والمتردده الوسط هذا البيت جاب لنا في حالات ساقط الماء وقال لنا إنه ما يقدر يقطع من واحد الحالات الثلاث إما راجٍ وإما آيسٌ وإما متربدٌ. الراجي يؤخر لآخر الوقت ويلقى الياس لوقت منك يصلي في أول الوقت والمتردد يصلي في وسط الوقت. على الصلاة جاب لنا سنان التمام. قال سنان هو مسحه مسحه ماري وضربت اليدين ترتيباً باقياً ترتيباً باقي. قال عن سنن التيمم هذو هما أولا الضربة الثانية قلنا عن الضربة الأولى عنها واجه ما يجب يصح الثيموم دونها جفال الضربة الثانية معناها زادت مراها ليجبين دي يجبين في تصرها بالمرة الثانية هذا حد النصنة معناها يعني يجب يصلح الثيموم كامل بيك الضربة الأولى عنها وهذه تعود سنن <تصفيق> ثنان هو مسحه من صنان التيموم مسح اليدين من تحت العظم الكوعلين يمسحها للمرثقين هذا حد النصنى معناه عنه قد يصرح تيمون دونه وتصوح الصرق ثنان هو مسحه ماء المرثقي اليدين كذلك من صنان التيمومي ترتيبه معناها فعيل الوجه قبل اليدين وفعيل اليد اليمنى قبل الاسراء هذا الترتيب سنة معناه عنه قد تحدي لا ضرب يديه بمرة لغولة ينصح على يديه وينصح على وجهه بعد ذلك هو التيمون مصحيح به لترتيب اللحظ النصنع منذوب ثنانه مسحه ماري المرهيقي وضربته ليدينه ترتيب بقيء بقيء بقي لكنه لم تموه وضيها بيته أولا ينقصه منذوباته واذهد له منذوبات كيفية الغسل والوضو خارجين مسائل منذوبات التيمون الأولى التسمية أرى أن نشفنا عنها منذوبة في الوضو منذوبة في الغسل ومنذوبة في التيمون كذلك <تصفيق> وصف حميد معناها مسح خفيف حد لا يتمنى نكروه ذيك العشنا والعرق اللي واسل وجهه والله يزه هذا نكروه بل هو مذلي على التغتدي يمسح يغير مسح خفيفا يظهر بعد يحقق موجع عن كل البشر مسح عليها ما يهني النذري ذغارق بعد ولا دار ولا كم شف وجهه لا مسح عليها غير بطل يد مسح خفيف ما هو عريف ولا وعشي انظروا هو, هو تصنيف وصف حميد ناقضه من الوضوء قال عن نواقض التيمم عن هاي هي نواقض الوضوء اللي هنتناعدها هنا جبوي إلا أن هو يزيد ناقض آخر أو ناقضين جاء <تصفيق> واحد منهم هو وجود الماء إلى هذا اللي ما فات صلنا عن النذم كان فاقد الماء ووفات صل والله الوسط الصلاة والله ما فيها تحرم فيها وفات تيمم وش وشبر الماء عنك الساعة ينتقض هذا التيمم إنسان ما عندي ماء نفضل فيه واتيممت لا ينصلح من مت رفعت ايدي لا اصلي قال لي حد وقالكم ما اتوضا بيها راه ذاك السيم فقد حالك لا تلقا اي جفاس الحكم هي اللي كنت يمهم ما عندي المو او كاني انكر الكلمه هذا السيم ورا قلت يا منتقب حالك اكو على وجود قبل القبله انصلي الى عاد الصهوه واعطاني يرميها بس انا اصلي هيك الساعه تعد من دوار هذا الوقت هي اللي طلعت المي القديم عليها بوجه صحيح أنا ماني رايد مي ولا عندي لي ولن يعلم بها فريد الله انراها وتيممت وصليت ثلاث ويكا صحيحة هي اللي قد عليها بوجه صحيح من هو تنصل الصحة؟ نجبر مهم جين حد نسمع طهالي والله كانت عندي ناسيها وضمان يعلم بيها والله نفتحي في الربينة لكا الساعة العدرية لإعادة الوقت لذلك قال ناقبهم من الوضوع ويزيد وجود ما إن قبل إن صلى وإن بعد يجيد يعيد لي وقت من إن يكون عن منادي مشبر ما بعد الصلاة عنه يعيد إلى عادل لمزاله الوقت كهي مثال هو عمزيله هون عياد تخلي كخائه الوصفة أنا عندي أميها يغير كان حارسها مني الوصف خائف منه رأي يكتلني والله يضبني وتم كارد عني إلى أميها وليفتت يممت وفليت يشاهدوا والله مات ورزوا قاتل لأميها مطروحة إلى عدل ما فتصليت أتيم المبطر وإلى اللي لي فتصليت أريجي الوقت كذاك الراجي إلى اللي قدمه أنا قوي الحكم أخر لينع داخل الوقت وخالف حكمي وصليت في أول الوقت وأنا راجي لينعاد وفيت المفصل جاني وانا كنت راجي الثعلية لعاده الوقت به اللي ذاك الشك اللي خالفه لأنه ما يجبر صحح له وصلاته اللي هو عاده في الحقيقة كخائف المفصل وراجع قدمه والزمينين معناها صحات زمين هذا اللي ما يقدر يتحرك مناولاً قد عدم ما عاد مصحح في المقام ذلك وغير ما هو قديم. يتم مفصله ومن فصله شيء ثاني بيروح يعطيكم منه. يكسر العادي اللي ما فاتصله. لكن تيما مفصل ما يصلي يصليه. العادي اللي فاتصله يعيده في الوقت. ايو أرى أنه فين المطهر. راشين عند الله إن شاء الله نعده عدل لهم يستهزه وووحد اسمعهم واللي ينتهزه. <تصفيق> ويا الطباخ يا راح حد ينتهزه لا متساهل لنفسي. وحدهم واللي خان فيها نفسه مثلا لا يفصل فيها، <تصفيق> هذا أصلا شي قاله الكتاب الصراط هذا كل اللي <تصفيق> قلنا إن الإنسان يعطوا ما يقطع نفسه ولا يخونها ما حد حق ولا كافي. هي اللي الحكمة قالت حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إنسان ممكن هو بعنه لا يموت ولا يقفل عن الله. لا يحاسب عن الأنفات والدقاء والحركات والسكانات يالله يحضر حوار فالله يعرف عنه بعض الله يطرح لهم أسأل الله شواب عنه وبالنسبة للطهارة هذه زيها عندنا مشاكل وظواهر متفشي يخلى عنا وما ما قدوا يكون نخفه لها هذه هي جزء إلى أن نمسهها شوي واحدا نقوله عنها للأسف هذا القطر اللي نقال لهم موليتان وبالأخفف هذه الناحية منه عن ما ظاهر فيها ظاهرة لا نقدر نقول عنها مستخلص شريعة ولا نقدر نقول عنها مجرد ولا نقدر نقول عنها نزل فيها واحد. تغار بعض نقول عنها معمولن فيها المرأة بعد لا تعتذر عن هذه الوضع. أنا ما نعرف أنا أعرف قاعد ما نعتبر عن هذه الطفل. تغار بعد ما قص في نمرة تبغ ولاقص في نمرة في إذا ما ولا تقول وصل هذا بعد ما قص ما بعد المرأة. تعرف عنها يختطفها يورش الديزاني الله واحد لا وجد على الرجل اسمه واجب لها ولا ولا أمر خصل اسمه مرخص خصله فيه وبعد ذلك ما لا ينفعها إلى يوم القيامة يا همراه ولا لا ينفعها عن هذه الدا كول كان توسيع ولا لا ينفعها أنا ترضى ولا لا ينفعها أنا قائم على الدا ولا لا <تصفيق> ويغضب تعرف كانت يغضب ثم والله ما ويغضب تعرف كانت يغضب صلي في الجماعة والله ويا الله تعرف هي كانها أقل خطاة يوم القيامة من الرجلية والله ما هي قلت أما قاعد تبرجها للأسف هذا قاعد ماشي رشي هون مملي يا الله تعرف المرأة عن التبرج غلط الناس وخاطئة التفسير الناس واضع التبرج معناها افسيخ اللبات والتبرج ما افسيخ اللبات التبرج معناها إظهار الزينة والرائحة هذا هو التبرج تجيء الى الاستمال حفين النسك وخرجت الى غير عاد الملاحف المتواترهم اللي الحرفه اللي تطيب بها الرايحه وروائحهم عطيره وانت ماشي بهم وليك تعرضيهم وتعرضي رائحه الطيبة طيبه وجمالهم وتعرضي نفسك هذا هو محظ التبرز وانت ين قال لك ولا يبدين زينتهن لا يبدين زينتهن وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفون فروشهن ولا يبدين زينة هن من باب حرصها للأسف إلى لبست والله الواصف والله المحدث والله لا شيء قاعد وقيم يمشي هذا بعد يوم القيامة ما لا ينفك فيه لا قلت هذا عاد ولا لا ينفك فيه لا قلت الزوجة العطان فيه لا راو يا أناس لا لا طاعة في معصية الخالق لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق أرانك المرأة الثوج منين يقول لك عنك تلبسي الرقيط والله عنك تحوزي على الصالون المذيان من الرجالة وتلبسي الرائحة الطيبة والسيية وتحوزي لنعناع وتوحكي أرانك فيك الساعة الشرع قال عك منه منين جي القاضل هي رفعك عليه وطلقك إليه المرأة أرانك إنتي يوم القيامة لي تتسوي لعن ذاك المجلس اللي قعدت فيه ولا هو ولا جنبعك فيه ورانك لا تزينت له وما يبطي بالصلاة كذلك ما ولا جنبعك وهو حرام عليه وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهلكم نارا ومن يعود اللي هو محافظ وعاسع لنفسه ومتقن ولا تفوتوا الجماعة ولا يصل ماهو بالموت وتعود هي مضيعة وظلالات مضيعين والأخوات مضيعات لا يحشر هو مع المضيعين لا يحشر مع المضيعين وهذا نصر لهذا قال محافظ تضيع له ليذروا في ثمرة المضيعين يحشروا فسندي في حشره مع الردي نشلو عطاء الا يخل سندي معناه زاد انه حط الروايه عن رجب فقال قال اللي ينقال عنه كل شيء يقضى هو اذا الله تبارك وتعالى خاطب عباده قائلا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته ورا لا تشكوا عن لا معنى عن رجل مسؤول عن الاسره لا المرأة مسؤول عن جوزها هو والرجل مسؤول عن نفسه أولاً، وعاقب ذاك يسأل وعماء وكيله إليه. في المرأة أراك تكرت عليك رعاية الأولاد، تربيتهم، تهذيبهم، مسؤول عنهم، مسؤول عن نفسك، مسؤول عن دباسك، مسؤول عن حركاتك، سكناتك، ولا أولاد ينفعك منهم. وأنت يا رجل عن نفسك وبعد ذلك مسؤول عن أهلك. إلى ضاعوا، ولا جهلوا، ولا اعصوا هذا كامل لا يتواخذ أنتي. إلى ضيصة حاول أنتوا هني وهم ضيعين وأراك لا ترتزق. إذا بغيتك أضيع معهم دعانها خير فيك با عنك يا المرأة مولي عنك هذا من طاعة الزوج وخدمة الزوج اللي تدرعي بها عنها ما هو أشبع منها ولا مشطر إليك منها ما هو شيء في طاعة الله معناها لا يضايق عوامر الله عنك لا أعطيك رضعي وعاد رمضان لا بد لك من تلودي المرضى أتكريهة ترضع للولد من ماله هو والله مالك انت من مال كمسية يكسوا من رمضان ما رأيتها ولعاد هو عنده ما، وظريتها ولاقيت الولد يرضىها، يعطيك الصوم به النهار ده ولو تعرفي بدري سكر يعمل بزوجه لو ما هو ذاك وتعدلوا اللي ببره وتعدلوا الاحتياج، فكانك تقدر الصوم منين ما يعيش هو، وتصوم به هو لابنك لبنيك انت صايم، وعند الزوج ما عنده باشيكني، والله ما ريتوا مرضاعة تنقل، والله به هو يرضى، حد انك انت في حركته الطريق حفاظا على صحته، غير الإرضاء. والنفاق هذا واجب على الزوج من ماله ولن أنتي واجب عليك الصوم كلكم واجب عليها بعضك اللي واجب عليه كلما أنهوا العاد سقط عن والله الإرضاع بثديه ودار عليك تلرضاع بثديك عن هذا يضيع حدود ملان كلا أنتي جاتك فمن منكم الشعرة ذا يصومه من من الفاضل عموم وكل من الفاضل عموم إذا أنتي واجب عليك الصوم واجب تعذري أي حارق قد تصوم كذلك أفصل أنتي قلتي أنا ما مالك توضعي يغالر لا تحركي لكل ساعتك ذلك متوضع يولا وبيت في الرياح لا يضر كلمة يتوضعك الرياح حرام عليك تخرجه طاعته ولا تعديه الوكين ولا اشتراب ولا تبدينه شيء محدك عليك واجب لله تبارك وتعالى يغال بعد ما قلنا الكم ولي تخارجين حبه تخارجه مدنة لا أطيعي الله وأطيعي الزوجة الرسول صيد الله عليه وسلم جاءته مرأة يوما قالت يا رسول الله إني وافدة النساء إليك هذا الجهاد كتبه الله ذا الرجال فإن أصابوا غنيمون وإن أصيبوا فهم أحيان عند ربهم مرتقون ونحن معاشر النساء نقوم عليهم ونخدمهم فماذا لنا؟ قال لأبلغي من لقيت من النساء أن قال لأبلغي من لقيت من النساء معنى الحديث عن أي مرأة بالغت في طاعة زوجها وخدمته تحت أوامر الله، فإن ذلك يعدل الجهاد ولكن القاعدة الشرعية الكلية يتقول لا طاعة المخلوق بمعصية الخالق العبد ما يجوز له أن يطيع عرضه بمعصية مولان والمرأة ما يجوز له أن تطيع زوجها بمعصية مولان كذلك نرجع للطهارة لنا لنحض المرأة على أن تحافظ على طهارتها وتعرف عن العوايب العوايب لا تؤثر على الشرق إذا كانت العادة الموريتانية تقول عن المرأة الغير مسؤولة عن دينها وعن الحظة المتعلقة بالزوجة إذا كانت حايب وطهورت ولفت تقتصرت تعد ما يعنيها وإذا أبغى الزوجة وإذا أبغى لا لا يجي واش بعديك تعلميه تندري؟ بعديك تندريه واش بعديك تقتصليه هون يوجب عليك, عليك الاقتصار فورا بمسألتين واحد انت صلاتك متعلقى بهذا الاغتساء وقت اللي قدرت عليه واشبع ليك تعدليه لصلاتك واشبع ليك تعدليه لطاعة هو بكل من ايما اتعدلي هذا تركت صلاتك وتركت طاعته هو وعطرت حق كذلك هناك عادة تقول عن المرأة اذا نفست أنا, انا لا بد لها انتعطي كذا من الزمن عن صلاة وعن كذا وهذا العهد وذيك الأربعين وذيك العشرين وذيك هذا لا أساس له المرأيات تلت طاهرا ما رد ولا مرض ولاقص عليها شيء وتعود لها حالا تجمو تسلى من ذاك النفاس ولو كان بلادا وتعود صلي وقتها وتعدل كانت تعدل بعد ذلك إذا طهرت بعد يوم وبعد الساعة وبعد يومين واجب عليها تجمو تسلى حالا وتعذب اللي كان تعدل ما ثلاثة من أشاء ضرقه والناس الأخرى إذا كانت حاملاً تم دائما من الزرع أنا ما أقدم صوم اللي حامل أنا ما أقدم تبضى اللي حامل من قالها لا بد من التجربة لا بد من التجربة في الصوم ولا بد من التجربة كذلك في الوضوء والاقتصاد الخطاب واحد والحالة واحدة وهذه أحكام جعلها الله ياق في الإنسان مولي سلم عنه ما فرض عليه الله تبارك وتعالى شيء ما تعلو فيه مصالح دنيوية ومصالح وخرقية هذا ما هو ولو تفريط فينا هذا من ولاه التفريط فيه هذا لا شيء من المصالح اللي بعد قالها امرأة في الدنيا ما حدنا حجنا وما بحرقها لكن الله امرأة منها في الآخرة ورحوله قوته إلا بالله كلهم إِحْسَابَ الرحمن الرحيم إذن رأنا انتهينا من الطهارة وإن شاء الله ننتقل إلى الصلاة نادم حصل الشروط نادم إقضاء القرمة يلطي سيارة يصوبها نرى أن نعرف أن الشرط الله ندخل بها الصلاة وقال له أنك يصصل إن شاء الله قال كتاب الصلاة والصلاة يا الله سابت بعد أن نتكلم عنها نعرف عنها هي كل شيء وقال نفسنا عطينا عنها البعض من ذلك نعرف عنها هي الدعيمة الثانية من دعاء الإسلام ونعرف عنها ظاهر فيها امتياز عن الضرائض الخراب العام الإسلام خمسة شاهدته أن لا إله إلي الله وأنه محمد رسول الله وهذا تندرج تحت العقيدة كاملة وستين عقيدة تندرج تحت الكلمات واجهة معرفة سبع دقاء على القديم الثاني من دولك الدين هي أصل أصل إلى خرصنا المكان اللي ينفرضت فيه والصورة اللي ينفرضت فيها نعرف عنها ممتازة عن كل شيء الصلف وردت في مكان لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا سيد الخلق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم ليلة الإسرائيل والمعراج وتخطى السماوات السبع معه جبريل وبعد وصلها إلى سبرة المنتهى قال له جبريل آه هذا مقامي ماريت عندي رخصا تخطى بيهم أنا قال له إذني وأنت قال له تخطح أمرك ربك قال له يثنيني في المكان المحش المانعرف قال له ما وما منا إلا له مقام معلوم رجع جبريل ومتدلى له الله صلى الله عليه وسلم شيء وسمى بالرفرف وصعد به إلى مكان لا يعلمه إلا الله فإذا بفرسي فجلس عليه وعندها بدأ يحيي ربه التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلاة لله ثم توقف فرد عليه الله تبارك وتعالى لقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته فعندها رجاه والتلاف لأمته وأصحابه فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فستمع جبريل عليه السلام المحاورة من حيث لا يرى فشارك فيها بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فكان هذا هو التشفر المسنون وعند آخرين عند الشافعية والحمدلية عند عمه قالوا أن ركن من أركان صلاة بدنه لأهميته هذا المكان الذي لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرر هو اللي فرضت فيه الصلاة فرضة في هذا المكان مباشرة ما يمشي به جديه ولها جاءت الأرض فنزل بها إلى رجعنا اللواك نشوف عنها فرضة خمسين وصلاة والتطلب الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى أن يخاصف عن أمته فجعلها خمس صلوات في اليوم والليلة وجعل كل صلاة بعشر صلوات قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة وبكل صلاة عشر ومن هم بحسنات وعملها كتبت له عشر حسنات ومن هم بحسنات ولم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب له لم تكتب عليه شيء ومن هم بسيئة وعملها كتبت سيئة واحدة من بارك الله من خلال هذا من الركام وكذلك من فضل الله بارك في الصلاة وبارك النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة الأعمال كاملة في أعمال البدني ضاعف عشر مرات وأعمال المال صدقات والذكوات تضاعف سبع مئة مرة في القرآن من جاء بالحسنة فله عشر مثالها وفي مثل الذين ينفقونها في لهم الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة أسبع سنابل كل سنبلة في أسبوع مئة واحد ضرب سبعة أسبعمائة أسبعمائة مرة وأعمال القلب تضاعف كثيرة زي قوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم هذه الأعمال القلب عدل أعمال هذا التنوع أعمال البدن تضاعف عشر مرات أعمال مال تضاعف سبعمائة مرة أعمال القلب تضاعف أكثر وأكثر من أن يحصيها العبد إذا هذا كان بركة الصلاة إن قال لنا الصلاة هي الصيلة معنى ذات هي الوسيلة اللي يفصل به العبد إلى ربه هي الصلاتة بين العبد وربي الصلاة هي عماد الدين فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين ومن ضيعها ضيع الدين ويقول الخمس صلوات فرضهن الله على العباد هذا هو معنى الحديث ما هو لفظه فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا عمدا كان حقا الله يبقله الجنة هذا معنى الحديث وليس نفسه ويقول مثل الصلوات الخمس عند الله إنما مثل الصلوات الخمس عند الله كمثل نهلي غمر باب أحدكم ضائع وبحر مشيرين عن باب دارنا يقتحم فيه خمس مرات في اليوم والليلة كل نهار وليلة يستحم فيه خمس مرات أترون أن يبقى به دارن. قالوا لا هذا هو مثل الصلوات معناها عنها مصلحة نحن ولا قرروا سنجاع مصلحة الدنيوية يوم احنا نتحن نوصل ولهم تحرض الأعضاء اللي هم البشرات كل شيء تطهيرهم معروف عن فيهن الصحة والسلامة والدبرات ولهم نعلم احنا بالرياضة اللي ترشع كل عصبة لبلده وكل عرق البلو وتلين لمفاصل وتعدل هذا كامل فيها الصفائد أكبر من ذاك لا يتعصين القلب وتلينه وتنهاها عن الفواحش المنكر فالله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر النادي المحافظة إلى الصلاة ويعدل فواحش ذا بالله يتم قلبه دائما صافي ويتم قلبه لين ويتم قلبه خائف مولانا ويتم بين وص... وص... وصيلا مع مولانا هذا بعد قاعه يصل بهذا نرجع أمه اللي مشيوه عننا ما أمرنا بفعلها كما سبقتنا قلناها ما أمرنا إلا بإقامها إقامها معناها المحافظة على شروطها وفرائضها وأوقاتها وخشوعها بهذه المناسبة يا الله تنا نعطوها مقدار إحنا ما قد نعطوها مقدارها ولا قيمة. نعطوها الاهتمام اللازم لها غير بعد نبذل جهودنا وعننا حصلو عليها نعرف عمله ينفعنا ما ويجي نعرف أن الصلاة لابد أن من يعرفها أصلها قال عنها قربة في إلية ذات إحرام والسلام والصيود ورتوين لابد منها ولاها شروط ولها فرائض ولها سنن ولها مندوبات ولها مكروهات ولها مبطلات ولها أوقات ولها سهو ولها ولها ولها ولها, ولها لا تحصى ولا يوفع مشاكلها فإن شاء الله هو نتكلم على الشروط وعلى الفراغ وعلى السنن والسهو إن أمكانا والمبطلات وهون قبل أن نبدأ في هذا كله لا ذكر ربع دقاء العنصر الرابع. من عناصر إقامة صلاة اللي قلنا، اللي يعني إقامة صلاة معنى المحافظة على شروطها وأركانها وأوقاتها والخشوع فيها. هذا الخشوع لا بد أن نسابق من بعد منه من القليل نورا. نحن يا ولتنا نعرفه عنا كلنا يزدح للناس. ما ينعود لا يقيس جماعة يلود الحسن دراع عنده ويقبل الحسن مسك عنده ويسرح راسه صحت ويتنظف في حد أيكاش. إياك لأشخاص الناس تقول هذا الزيء ولله المزل الأعلى ماله ما يتخمم عنه من يلتصلي عنه واقف أمام ملك الملوك ماله ما يتخمم ساعة الله جيس الوالي والله ساعة الله جيس الوزير والله الرئيس أطبيب جديم شي ماهو أحسن حاله وشي يريد الراعة من عنفاه ويعير الهام من عندرخ ويعري نعايد ويقضوا مسكين بي اللي قائس كذا كيف به إذا كان وعد بيت مولان يقف أمام الله يناجي الله، يسأل الله، يؤدي فرض الله، وما له ما يعذحه. لا عيفن بعد الولاء وقالنا عند الاحتفال ما يبقى عندنا ثوب زين ما ادسن، ولا سيارة زينة ما مرقناها ملاك تبارك وتعالى ينادي علينا مناديه، حي على الصلاة، وهير المسجد كل يوم خذ الشغلة، وخذ لو شيء شيء وخذ ما تمسك، ولا تطير، ولا تسر، ولا تسرع رأسه. دي ماله؟ الضيع من نحن خاينين بها في هي وقته أمام الله تبارك وتعالى وهي أفضل حالة يعدها العبد أفضل حالة يدخلها العبد ساعة يناشى ربه وهذا نراه من, من قريب النبي صلى الله عليه وسلم خيراه الله في المقام الذي يختار فاختار مقام العبودية والأنبياء كاملين ينادون باسماءهم وهو ينادى باسمي بالعبودية أو بالرسالة معناه عن كان هناك مقام أعظم من مقام العبودية يختار النبي صلى الله عليه وسلم سأرى أن يكون النبي عبدا. كيف بينا نحن ما لَمَا اختصار نحن عبد عبد المولان. عبد المولان دوكم ما ظهر في معبات يسبحون، يطاعون، يخافوا منه إلهي الله وجهت صلوبهم، وقيموا الصلاة، يطون الزكاة. إلى أن قال لهم هذا حرام يهربوا، ينخلعوا. من خلع، من بلغ عينيه، من قال ألا نخلينه. إلى أن قال لهم هذا واجب يقوم بالساعة واعدين. هذا هو عبد المولان. يا أبطال ما ما نخون روحنا في هذه الحالة؟ ونتطرق إن شاء الله وإلا شروط الصلاة وفرائضها لا لينسبق الشرط به للشرط هو الجزء الخارج عن الماهية الذي تنعدم مجن ولا توجد بوجوده شرط لا بد من تحصيله قبل الدخول في الماهدة شرط الصلاة لا بد من محصده ما حد النماذر لنصل وإلا يعودك ساعة صلاة باطلة وشرط الصم كذلك وشرط السك كذلك إذا الشرط يقولوا عن الجزء من الماهية الخارج عنها الذي تنعدم من عدمه ولا توجد بوجوده هذا هو تعريف الشرط والركن هو الجزء الداخل في الماهية الذي تنعدم من عدمه وتوجد بوجوده معنا عنه جزء منها إلى أخرى عنها لذلك لا بدنا مننا عرفوا الشروط قبل شروعه الصلاة شروط الصلع تنعد لنا 11 واللقاع 12 حال حار قسيمة إلى أهل تنوع شيء قال للشروط الصحة فقط معناها شروط لا تصح الصلاه إلا بها وشين قالوا شروط الوجوب فقط معناها لا تجب الصلاه الا بها وشين قالوا شروط الصحه والوجوب معان معناها ما تصح ولا تجب بدون وران شوفوا هاي اللي قالوا شروط الصحه اربعه معناها اربع مسائل ما تصح الصلاه بدونه لولا طهاره الحدث والثانيه طهاره الخبث والثالثه ستر العوره والرابعه استقرار القبلتي هذا اللي قالوا شروط الصحه معناها ما تصح الصلاه بتوفر هذه المسائل الاربعه لابد من حصول هياك صح الصلع شرطين قالوا شرط الوجوب معناه ماتوا مش بصلة دونهم قالوا البلوء وعدم الإكراه منادم ما هو بالغ. هذا معناه الزهد ما فات عاد مكلف ما يكتب عليه. هذا ما واجب إليه وصلا ما واجب عليه غير بعد صحل لا عدله وينكتب له شرها وينكتب لي والديه وينكتب لي من أمره ومن نهاه ومن علمه ولا ننساه عن الأبناء واجب تعليمهم الصلع وواجب تعليهم أحكاما وواجب أمرهم بها وتعويذهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا م مروا أبناءكم بالصلاة عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضا في الرقابينهم في المضاشف والله تبارك وتعالى قال قوة مفسكم من فيكم وأهليكم نار والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم مسؤول وكلكم راعي وكلكم مسؤولون عن رعيتي والإبن لابد من تعويضه على الصلاة وتعليمه أحكامها وأركانها وهيئتها وحادثة كاملة غير بعد ما يواشبع لي الشرط الثاني من شروط الوجوب هو عدم الإكرام أمنادهم مكتب ولا عنده وريد يستيطي يمن بيها ولا واحد يتوظى بيها والله ممكن فيه مطرق قال له ما تصلي ماكترناك. كترناك هذه الساعة ما تريد واشبع لي بيهدي مكره عنها ما تريد واشبع لي وراهما هذا ما يسلمون يقولوا عنه واشبع ليه غير عنه يوديها في الحالة اللي هو به وهو ماكن فيه مطرة يقول له ما تتيمم ولا تصلي ما اكتلتا يرطي هذه بنيته إلا أن يكون راجيا زوال هذا العمر يقولوا ملا يطل صلي من صلي أما يرعاد نهراجه زوال العمر مكتف لا ينكتب والله لا ينحدث والله ما يعرف يرطي صليها بالحالة اللي هو به وهذا ذيك الساعة يقولوا عنه تسقط عنه الطهارة يصليها بالنيه والله باللفظ والله بالإشارة ولذلك الشيخ خليل قال وإن لم يقبل إلا على نية أو مع إماء بطرف فقال وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب معناها يتم صليها وهي لا تسقط عن الإنسان ما دام عنده عقله غير بعد يقولوا عن من شروط وجوبها عدم الإكرام معناها أن حد مكره عن هذيك هذه السامة هو ما يجب أن يعدله ومكتب لغير بعد يبقى احتمال أن يعدلها هذه الهيئة اللي هو به يعد بعض الشرط يبقى شرط الوجوب بصحة معن هذا ست أولا دخول الوقت أصله ما توجد ما هو لا تدخل وقت وحد عدلها ما يدخل وقت ما بصح إذا عاد هذا شرط في الوجوب وفي الصحة معه <تصفيق> كذلك الإسلام على قول بعن الكافر لا يخاطر بالهروب ذي اللي قالوا وحدين عن الكفر أنه مصيرون عن إيمانه والسابق ذات الفروع ما, ما هم سوّل عنه لي العقيد إيمانه بالله وما يسعى اللقوي والسلامة من المان ما دامت المرأة في الحيض أو النفاس السلاماهي وأشبع إليها بل قال حرام إليها دخولها ولا عدلتها كذلك ما تقول صحيحة ما هو دين قال له صلح عدم النوم المائن لا يطلبوا ما حد إنه راجد ما استيقظ ما وش بعديش وإلى عدلها راجد ما تصح به اللي هو معه بعض الصلاك ساق. الشق الآخر العقل أمنادم ثاقب بالعقلي يسويه لي جنوني ويسويه لي ما نعرفش إنه هو يقولوا عنه ما وش بعديش وإلى عدل الصلاك ساق اللي ما تصح به اللي رفض له من أن يعطي لي شروطها وأركانها وفرائضها لي يعدلها. الشرط السادس من شروط الصحة والوجوب معا هو وجود المطهر هذا قالوا عنه شرطه الوجوب هو في الصحة ولكن ما هو مصلة المطهر معناها حد يشبره موه يتوظى بيها والله شو من التراب يتيمن بي قالوا وحدين وقالها مالي بالأخص اللي هو اللي إحنا علامة هذه هي ونقربوا كلامه واللي اللي اللي بعمله عالم نادم ما شبره موه يتوظى بيها ولا ترابيت يمنا به عن ريك تسقط عن مصله ولا عليك رقباها ولا أداها هي اللي وشها عليها الله والله من اعلو شروطها اللي سوى الذيهم أنا لا يسقط عنه قالوا وحدين لا هو يطريك الساعه يصليها بالحاله اللي هو بها اللي هي واجبه عليه واجبه عليه بقدر طاقه صليها بالطهر قالوا واحد وراه هي تنفع عنهم وج قالوا وحدين لا لا يصليها ذاك الوقت غير راه جديد إمته الوقت اللي يشبر المطهر يقضيها قال وحدين لا يصليها حالا بالحالة اللي هو بها دون طهارة ومنين يشبر الممولي واللتراب يطخر ويصليها هذا أقوالها ربعة وظهما حد قال ومن لن يجد معا ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصليه ويقضيه معناه يصليه حالا بالحالة اللي هو بها ويقضيه إلى المطهر عكس ما قال مالكون. مالك ماير قال لا يصلي ولا يقضيه يسقط عنه وماير يقول اللي احنا على مذهبه واصبر يقضي اصبر قال عنه وراها الصبر لا احد المالكيه اصبر لا احد علماء المالكيه قال يقضيها حال ما ولا يصليها به لي يقضيها من شرطها هو يقضي غير من إنه يشبر الشرط يقضيه والأداء والأداء ليش شب قال السبله هو صلاه واجب عليه بالحال اللي هو قادر عليه بصلي هذيك الحال اللي هو بها وراه ولا لا قضاء عليه إذن عاد تقوال هذو من لم يجد ماء ولا متيممان فأربعات الأقوال يحكين مذهبا وصلي ويقضي عكس ما قال مالكم وأصبغ يقضي والأداء لأشعب ألهم <تصفيق> مشروب الصحة والوجوب معا ست بعاقب على الصلاة هنا رشعلك شروط الوجوب اللي قوي معنا شروط الصحة اللي قوي لنعطيهم تفصيل لهم طهارة الحدث الخبزي العورتي طهارة الخذف وستر العوره واستقبال القبلة طهارة الحدثي هي اللي والدين فيها قبي اللي هو الطهور والغسل والصيام هذا هو اللي قال طهارة الحدثي والحدث ما تقدر تدخله اختله ما حد انه اللي حرام الدخول فيها بالحدث طهارة الخذف معناها سلامتكم من النجاسه في الثوب والبدن والمكان السوب والبدن نعم محتاجين ذا محتاجين تعريف من عدم في بلده من السير الطحرة سير الصلاة ومن عدم سوبه ذي المتنجس المتنجيس هو متنجيس يعطي الطحرة سائر الخرصة المكان إلى عاد اللي ما يحضر مكان يصليه كل بلد متنجيس لا يخرص ذاك البلد المتنجس إلى عاد اللي يمسو عضاءه يعطي ما يصليه وصلت غرنا صحيح فيه إلى عاد مكان متنجس غير هو لا يمسه كيف تقريبا نقوله يعود منين يستشد يعود في قد قاشوشو لا ماسين وركابي ولا يديه ولا يشبهته هذا ما غاد يلوه فيه شي معناها أنا من الفراش إنني يعود نصر هذا متنجس ونصر ذاك طاهر يجب يصلي على ذاك ذاك طاهرونه ولا غاد يلوه هذا المكان اللي منه متنجس ومن هذا المثوب والثامن رأسه ولا وهو لو طاهر لا يطرح هذا الرأس على التراق ودين الأخر على رأسه ويخرص منين يوقف ويتحرك ذاك الرأس المتنجس بتحركه رأى ذاك الكساعة يرطي طرح عنه كامل ما يصلني لغير العادل الرأس المتنجس لا يتحرك بتحركه به اللي ها مطويل باقي منه ثنياته ما غادلوا في شيء الجير الثانية اللي طاهر على راسه ويتم يصلي وليك ثني المتنجسة ما غادلوا في شي إذن عرفنا عن المكان والثوب اللي معتبر ثنجسه منهم ذاك اللي يمس الأعضاء وأما ما لا يمس الأعضاء ولا يتحرك بتحرك المصلي فلا عبرت به صالة عبد المتنجس ما عبد النجيش وهي الصحكم وشنو يقالوا وحدين واجبى وجوبا شرطا وعليه يمنادي تركها تبطل صلاة يقالوا بعد قالوا الله في شرط يعود قادرا وذاكرا لا يعود ناسيها ولا يعود عاجزا عنها معناها عنه العبد اللي صلى ناسيا لها فلا تصحيحها والعبد صلى عاجزا عنها فلا تصحيحها اللي هي طهارة الخبير قالوا وحدين ما عاد الله هي قاه الله عدنها ما هي واجبة الله هي اللي قلنا من هذا ما العمل ويكترجه ومن هذا ما تركها ما يخترش عمل ولذلك قال الشيخ خليل هل زالت والنجاستي عن زوج مصلين وهل منين يقول الشيخ خليل معناها قولاني متساوياني يولو جبار أرجحي الواحد منهم يرجحه ويقول بيه وينعته غير ماش برباش رجح وجوبها عن سنيتها عاد حد يا الله يصلي معناها المسلم من حيث هو يأطي عرف عن طهارة الخبس عنها فيها قولب عن واشبة شرط مشروط الصنة وعليه ما تصح الصلة دونها وفيها قولب عنها سنة وعليه تصح الصلة دونها حدي حد يصلي بثوب منجس وفلد منجس وقبت فلا يا منين يعود يعرف هذا يارطي تم اللي منهم فارضة عليها الحالة يمشي عليها ساعة وقادر واجب المع والله واجب هو الطاهرة يقول طهارة الخبث واشبة وانا له نودي واشبة إياكي تبردوا العشر حتى به اللي أجر الواشبة أكبر من عشر الصن سأتوا عاجز عنها ما عنده يكون زوج منشف والله ما عنده يكون بليده منسفة والله فيه هو بليده منتنشف السمايك يطحرها يقول انتي قاية طهارة الخبث ما اشيرك لا حد السنية سن تارك سنة. سنة والسنة لا تضر يرطي انساني عودي عرف حكمه أراهما في المذاهب يجاع قال يقول عنها مندوب وقال وحدين عنها لا حكم لها إذن هذا هي طهارة الخبث <تصفيق> اللي هي السلامه ثمنا من جهه التنظير والمكان شرط يعد مناسبا له هو الله يتحرك ومتحركه واقوال هذين قال عن السنه قال معها واجب في جاد يا رب حد يقول يعرف اهم الا يمشيلي ساعه يمشي لها للوجوب اياك يحصر لك الكبير ساعه عاجز والله يمشي لها وعلى كل حال من قال القادر معها واجب قال انا مادخلت عاجزا عنها وبنات جداه فلاته قيحه لا لهذا اذا يبقى لنا شيء قال له سطر العرا سطرها معناها اختفاء هذا الفاتل سطرناها تقول اختفاء الفاتل الغير فاتل